بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن ا انزل اليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين أ ل ا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم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 ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم, فينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ه عليم بذات الصدور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 الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها مثاني, مثاني تقشعر, منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم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 فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إ ل ى اجل مسمى إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون أ م اتخذوا من دون الله شفعا ء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا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 وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم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 فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا ء حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم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 فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون, يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين